أهل الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمفتدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب وصية الأنصباء والأجزاء الأنصباء ذي ونصيف ونصيف الإنسان حظه المقدر والمراد هنا ما قدره الله تبارك وتعالى للوارثين فقد جاءت نسوك ارتفاع بإعطاء الوارثين حقوقهم فأعطى الله جل جلاله كل ذي حق حقهم من السرقة وجعل هذا الإعطاء مقدرا بمقابير معينة أو يكون تعصيبا ينال الإنسان به ما فضل عن أصحاب الموارد كما سيأتي إن شاء الله بكتاب الفرائض المراجب هنا بقوله بالعنصباء وصيد الوارد وقوله للعزاء جزء وجزء الشيء بعضه سواء كان أكثر البعض أو نصف البعض أو أقل من ذلك قوله رحمه الله باب الوصيد للعنصباء والعزاء هذا الباب يذكر فيه الموصي أنه قد اعطى من اوصى اليه قدرا معينا او مبهما يمثله لنصيب الوارث كان يقول اعط خال او عابي مثل اخته فاخته زوجته ولها مصيبٌ في كتاب الله عز وجل حيث تسرر الثمن فلنما قال أعقوب نسبة مصيبها فنعنا أنه يريد أنها تعطى أنه يعطى الثمن في بعض الأحيان يقول أعقوب فلانا أقل مصيبٍ لوارد حيني الله يحدد وإنما يضيّن أن له الأقل فننظر ربما كان العقل أتنع شفابته الموقفية شيئا ثم يختلف بعده موته سيكون شيئا آخر وفي بعض الأحيان يقول أعطو خلانا من تلك في جزءا أو سهما أو حظا أو شيئا في هذه الأشوال يعني كلها درس العلماء محمد الله هذا النوع من الوصايا في الحقيقة عند التأمن والنظر هذا النوع من الوصايا يغفر إلى كتاب الفراع والمسائشي مسائش شادية ولكن المصنف رحمه الله هو المعلماء يسردونه بباب المستقل عناية له وقد تقدم ديال السبب في هذا وهو أن أهل العلم رحمهم الله ربما يقتطعون من الباب العام أو الكتاب العام مسائل تذكر في مواضع خاصة مفرقة على حسب المناسبات كتبها وأبوابها فقد تقدم معنى أن الكتاب القضاء ينتظر أحكام الشهادات والبينات فلربما ذكر العلماء رحمه الله مسائل من القضاء في كتاب البيوع ويذكرون مسائل الضيوع المتصلة بالقضاء لأنهم يرونها في هذا الباب العام على كل حال هذا الباب مهم ولذلك يقول عنه الإمام النووي رحمه الله هذا فن طويل ولذلك جعله العلماء علما برأسه وأفرضوه بالتدريس والتفليس هذا فن طويل جعله العلماء يعني من عناية أهل العلم به أنهم جعلوه رأسا واللي المفروض ان يكون من درس تحت من تحت الفراغ لكن جعلوه براسهم مستقلا وافرضوه بالتأليف والتدريس والتصنيف والتدريس وصنفوا في هذا المؤلف رحمه الله القباب الوفيه للانصدار اجزاء فافرده وكذلك ببيانه وتدريسه انا كل مثال مفائده كثيره جدا وهو من أمسع الأدوار في دراسة مسائل الفسادية لكن بعد إتقان الفرائح ولا يستطيع الإنسان أن يذبقه ضبطا ثاما إلا بعد إتقانه من مع الإنمان بأصول الأحكام المتعلقة يقول رحمه الله ذاب الوصية للأوصداء الأزائل في هذا الموضع سأذكر لك جلة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالوصايا التي يذكر فيها النصيب ويذكر فيها الجزء ويسبع هذا بكر الوطايا بالسهل وبالشيء المجهول إذا وصل إذن فإما أن يذكر قدرا معينا من التركة بالنسبة فقوله أعطوا فلانا نفق مالك أو أعطوا فلان بعد موتي ثلث مالك إذا حدد النسفة هذه حالة الحالة الثانية ألا يحدد النسف ففي الحالة الأولى إذا حدد النسف تقدم بيان أحسانه إذا قال أعطوه الربط أعطوه النسف أعطوه الثلث أعطوه الثلثين تنقص من المثلة إلى, إلى ثلاث صور الصورة الأولى أن يعطيه الثلث فالصورة الثانية يعطيه أكثر من الثلث فالصورة الثانية يعطيه أقل من الثلث ففي الصورة ثين إذا أعطاه الثلثة فأقل فبالإثماع تنفسه وفيع على التفصيل الذي قتمه والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فأعطى المريض مرض الموت أن يتصرف في ثلث ماله فيعطيه من شاء إذن النص يدل على أن نحقه أن توفي بثلث مالك وطية شرعية محتبرة الثورة إذا كان من الثلث والثلث كثير فقد دل على أن ما دون الثلث يجزق الإنسان عنه فشف صورتين ما دون تقدم إجماع تنفذ وطية الصورة الثالثة أن تكون وطية أكثر من الثلث ذكرنا أنها لا تجوز وأنه ليس من حق الميّس أن يوتي بأكثر من ثلثه لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا من ذلك وضيّنّا إجناع العلماء رحمه الله عن هذا واختلف العلماء إذا أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورق وردوه هل هي عطية مستدأة أو عطية تنفيذية أي أنهم نفذوا بها وطية من قبل وذكرنا خلال العلماء والثمر المتعلقة بهذا الخلال إذا نسألت أن يحدث نسبة معينة من المال كلها في عشرات بعد هذا من خطر إذا ذكر مصيدا إذا ذكر مصيدا او جزءا او حظا او أبهام يقول أعطوا خال أولادي مثل أبتي هذا من إعطاء المصيد بذل مصيد الوارثة والصورة الثانية طبعاً إذا تقسم إذا أعطى مثل نصيب الوارث لا يخلو الورثة من حالته إذا قال أعطوا خال أولادي مثل محمد أعطوا خال أولادي مثل أخته إذا, إذا حددت مصيب المصائلي بمصيب وارثة لم يخلو الورثة من حالته حال الأولى أن يكون مصيب الورثة مستوياً فكلهم يأخذ مهما يأخذ الآخر مثاله لو توفت يا رجل عن ابنين ليس له إلا ابنان فحينئذن المال يقصن بينهم هذه السوية فإذا قال أعطو فلانا مثلا عن أولادي خال أولادي مثلا نطيذ أحدهم فحينئذن لا إشكال أن المال يقصن بين الجميع على سوا. فانه ابن الذكر دخل بيته الصوره الثانيه ان كل النصيب مختلف سيقول اعطوا لثرا قال الناغي مثل ما, ما تاخذه الحين الذي تاخذه الزوجه الثم و لو توفي وترك زوجه و ثلاثه اولاد ابناء ذكور وفي هذه الحاله تدعى مثلا من ثمانيه تعطى زوجته و لو تركت الزوجه هي ترك ثلاثه ابناء ذكور وبنت اذا تركت الزوجه ومع ثلاثه ابناء ذكور واثنين اثم اثنين الذكور, الذكور. وبنت ففي هذه الحاله يكون للزوجه ثمن واحد ولكل ابن اثنين أصلح ستة لأبناء ثلاثة أبناء ستاة مع ثمن الذي للزوجة تفصح المسألة سبعة ثم تدخل هذا الخال معهم فتفصح المسألة من ثمانية يستوي نصيبه مع نصيب الزوجة والأبناء لكل واحد منهم اثنين لكل واحد منهم إذا كانت المسألة من ثمانية تأخذ الزوجة ثمن واحداً ثم تبقى السبعة منقسمة على الأبناء على الأربعة ولا تنقسم ثم على ثلاثة من أبناء أو تجعلها حتى يستلسل للبؤوس تجعل خمسة أبناء إذا كان خمسة أبناء أفهم ستة أبناء بكور مع زوجة وخال في هذه الحالة إذا وقل الخال نفس الزوجة الزوجة لهذه السمن وتدعى على السكة لا القتل فيدخل هذا الخال بمثل نصيب أخته فيكون ابنان وتبقى سكة تبقى على بقية الأبناء الذكر في هذه الحالة تكون يكون نصيب وهناه نصيب أخته ونصيب الأخت مختلف عن نصيب أبنائها وهناه أبناء الذكر إذا اختلفت إذا اختلفت الأنفذة بين الورثة فإنه في هذه الحالة تنظر إلى الشخص الذي عينه وتضيح سهم الشخص الذي أدخله من غير الوالدين في الوالدين لذلك السهم مضافا إلى أطل المثل كما سيأتي إن شاء الله بيانه وشر إذا اتفقت أنصبت الورثة يكون كواحدين وإذا اختلفت تعطيه سهم من سمى من الورثة كالزوجة ونحنها وتضخذه في المسألة حتى ولو عالت المسألة تسيأتي إن شاء الله في حال الأمثلة أما إذا أرهم وقال أعطوا خال أولادي أو عنهم مثل مصيب واردهم مثل مصيب واردهم ما قال الأقل ولا قال الأحضر والورثة تختلفون فهل نعطيه مصيب الأكثر أو نعطيه مصيب الأقل جمهرة أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة ألا أنه يعطى مثل مصيب أقلهم لأنه هو بيقين الذي يجب صرفه إليه ولا يعطى جسم نصيب الأكثر أما لو قال أعطوه جزءا من ماله أو شيئا من ماله فحين إذن نقول للورثة أعطوه أي شيء ان ترضاه أنفسكم فأقل ما يفتق عليه أنه مات إذا أعطوه إياه فقد نفدت الوطية وسلم لأنه قال أعطوه شيء والشيء يصفق على القليل والكفير فكل ما طاب فيه أنفس الورثة فإنه هو المدء تنفيذا لهذه الوقت بطيث نسألة أخيرة وهي إذا قال أعطو فنانا سهما من مالي سهنا. إذا أعطرت السهم بعض الظلماء يقول أعطيه أقل مخيم من الورثة أقل وارد أنظر كالنصيب وأعطيه المثلث وأعطيه مثلًا. هذا قول ويختاره الإمام الشامع رحمه الله آه بعض العلماء يقول في هذه الحالة إذا قال أعطوه سهنا فإننا نعطيه سجسا مالي لأن السهم في كتاب الله عز كما هو معلوم وكما تقدم معنا في كتاب الجهاد الغيري أن الذي فيه السجس وهذا هو الذي يكون مطيباً له إذا عثر الليء بالسهمة وهذا القول أختار به علي بن عبي طالب عبدالله من المسعود وقضى به إياس بن معاوية القاضي المشهود واختاره جمع من الأئمة رحمه الله هذا حق ما يذكر من أوصباب الأجزاء في فصل المصنف رحمه الله في هذه المسائد فيقول رحمه الله يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا أرصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة إذا أوصى بمثل نصيب وارث فله مثل نصيبه مضموما إلى أصل النسأل لو أوصى أن يرطى مثل ابنه محمد وله ثلاثة أبناء فحينئذ في الأصل قبل أن يثقن هذا الشخص المال يثقن على ثلاثة كل واحد من أبناء الذكور يأخذ كلث المال فإذا أدخل هذا الأذندي ووطى إليه فإنه في هذه الحالة يثقن المال على أربعة ويقول له ربع المال لكل واحد من هؤلاء الأبناء ربع وله هو أيضا ربع فنصيبه مثل مصير الوالد هذا ما على قوله فله مثل ونصيب الوارث مضافاً إلى أصل المسألة طيب نبدأ المسألة بالتدريج إذا وفع لشخص بمثل ونصيب وارثه وليس له الوارث إلا ابن ذكر واحد ليس له إلا ابن ذكر ففي هذه الحالة يكون لهذا الوارث مثل نفيد الابن في فيفتم المام بينهما مناصفة إذا قتلنا دونهما مناصفة فحين يجد يكون حبه فوق الطلب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية فيما زاده عن الثلث فتصحي الثلث ونقول له ونقول لهذا الوارد هل تأذن له فيما زاده أو لا تأذن فإن أذن نظر الوصية وكان له الثلث وإن لم يأذن لم يقله هذا إذا كان له ابن واحد إذا كان له إذنان ففي هذه الحالة يكون المال مقصوم بين الإبنين كل منهم ما يأخذ المقصوم دخل هذا الأزمدي الذي وقص له يكون المال مقصنا على ثلاثة لكل واحد منهم أثر لأن الإبنين شطط هذا الأزمدي بقوله مثل نصيب الوارس مثل نصيب فلان مثل ابن عبد الله أو ابني عبد الله عبد الرحمن بسمناهما ففي هذه الحالة يكون له الثلث وإذا كان له ثلث المال فهذا حظه ونطيبه الذي لتجوز الوطية باه طيب، لو كان له اربعة ابناء ذكور إذا كان له اربعة ابناء ذكور ففي هذه الحالة كن في ذنهما ثلث المال قبل دخول الاجني فلما دخل هذا الاجني اصبح المال مقصمين على اربعة يكون الاجني ربع المال وببقية الاجناء كل منهم يعخذ ربعا فتسين القسم على أبوه وهذا كنت يكون داخل بين الورقة سواحد منهم بما سمى له الميد وعين له من المصيح فإذا أوصى بمثل مصيح ابنه وله إذنان فله الثلث بدأ بهذا ولم يرسل إلى كان له ابن واحد لأن المسألة فيها زيادة على لأن المصيح كله النص والنص زائد على الثلث فابتدأ رحمه الله بالسلوخ الذي هو أصل الاستحقاق فإذا كان له ابناء ووصى له بمثل مصيب أحدهم فإنه في هذه الحالة يكون له ثلث المال وللابنين الثلثان وإن ثانه ثلاثة فله الربع وإن ثانه ثلاثة فله الربع لأن المال منقسم على الثلاثة كل واحد يقوم بالسلوخ ثم لما دخل الأجنبين قصم على أرضه لأنه جعله كواحد منه فينقص على أربع أسنى كله رفع الثالث وإن كان معهم بنت فله التسعاد إن كان معهم بنت ثلاثة أبناء الذكور وابنت وأزنه الثلاثة الأبناء الذكور لما تدخل معهم البنت يقول لكل واحد منهم ثلاث وللبنت واحد فتكون مثلا من سبعة. كل ابن له اثنان خسة والبنت سهلا. في هذه الحالة يدخل هذا الأجنبي نعم كواحد من الذكور فتعطيه اثنين فتصبح المثلة من ثفات له ثسعان كل واحد من الذكور له ثسعان وله أيضا هو مع الذكور ثفات. في هذه الحالة يجعل الأجنبي داخلا لذلك المصيب الوارث مظافر إلى أصل المثال فهم ثلاثة ذكور مع أبته الثلاثة من الذكر من الحظة من ثلاثة تضربهم في ثلاثة والأنثى لها واحد سبعة فأصل المسألة من سبعة بكل ذكري اثنان السبعان والأنتى لها سبع واحد فلما دخل الأجنبي أصبح المسألة من سبعة فإذا كانت من سبعة يكون بدلنا للذكر سبعان يكون له سسعان فيدخل الأجنبي وله سسعان إذا قال له مثل الزكاة أما لو قال مثل بنتي فيكون له التسع الواحد نعم وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يضيم كان له مثل ما لأقله النصيب إذا وصى له بمثل ما لوارثه ولم يضيم أحد ورثته لوارثه ولم يضيم ما قال ابن ولا ابن ولا محدث الفلان فإن العلماء رحمه الله من الطال يعطى مثل أقلبهم يعطى مثل أقلبهم لأن هذا هو اليقين وهذا هو الذي عليه كثير من العلماء رحمه الله عليه الصفوة والعلم أنه إذا قال أعطوه مثل وارثي ولم يبين هل أبناء الزكور هل مثل زوجة هل مثل أخته أم مثل أخي؟, أخي لم يبين ففي هذه الحالة ننظر إلى أقل الورث مصيدا مثل ما ذكره المسلم والأبناء فلو قال أعطوه مثل مال أق... آه... مثل مال وارثي فعنده وارث من الذكور يرث سهما وارث من الإناث يرث سهما واحد ففي هذه الحالة نعطيه مثل مال الأمثاء وتكون المسألة التي قبلناه الثلاثة الذكور والأمثاء من ثمانية يقول للأنثى الثمن ومن أجنبي الثمن وللذكرين ثمنان بكل واحد منهم منهم ثمنان إذا كانوا ثلاثة فلهم ستة والأنثى معهم السابعة المثالة من ثبع من حيث الأطول إذا كان ثلاثة ذكور ومعهم دمت واحدة وللذكر بها حظ الأنتين في المثال من ثبع إذا كانت المسألة من سبعة ودخل الأجنبين فقال نخدنا لواركين ولن يبين هل نعطيه نصيب الذكر الأحد فنعطيه نصيب الأنفى الأنقص فحينئذ نعزله إلى الأنفى وإذا عزلنا به إلى الأنفى فمعنى أنه سيأخذ مثل الأنفى وإذا أخذ مثل الأنفى فمعنى من له سهم واحد فبدى المسألة أن تكون من سبعة ومن ثمانية سيكون من ثمانية وهو الثمونان وهما الثمونان يعني كل كل ذكر الثمونان فتقض ستة أثنان بالذكور ويبقى وهو الثلثان ويبقى الضاقي اللي, اللي هو المبعين أفضل يكون ستة أثنان بالذكور ويبقى الضاقي وهم الثمونان من قبل المدينة الجنس وبينا هذا هذا بالنسبة إذا لم طبعا يقولونها الأقل لماذا إذا دائما عند العلماء القاعدة التي تقول اليقين لا يزال بالشك اليقين لا يزال بالشك وهذه القاعدة تفضعت عليها من المتائم ما لا يحصى كثرة ولذلك اعتبرها الأئمة رحمه الله مهمة هذه القواعد الحصرية الخمس المشهورة اليقين لا يزال بالشك يقولون إذا قال مثل ما لوارثي فعندنا وارث الهام للأقل ووارث ينال للأقل فإذا أعطيناها الأقل لا نشف أنه ينال هذا الحق اللي هو السهم ولكن نشف في السهم الزائد والأصل أنه ليس له حق للتريك لأنه أجنب فندقى على اللقين ولا نعطيه ما زاد عن هذا النصيب الأقل حتى ينص صاحب المال على أنه يذاب له في حقه هذا السبب أننا نعديه الأقل لأنه اليقين وقال ثبث بيقين أنه يأخذ هذا الثان فما زاد عنه داخل عن الأقصد أنه لا حقظ له حتى يهزبه لأنه لو يريد أن يعطيه أكثر لقال أعطوه مثل فلان فلما قال أعطوه مثل ما, ما لوارده ألست إذا أعطيته مثل مصيب الذنب البنت وارد فلما بلا البنت وارد إذا كانت الذنب ووقفا الارث متعلقا بها فإنك إذا عدته مثل نصيب العقل فأخذ أعطيته نصيب الوارث هذا مدى الطائف من العلمات ما ذكرنا وهو النبي عليه العمل والفتوى بصحة جلالة القواعد الشريعة عليك فلذلك كله رقل لكن في الحقيقة يبقى الإشكال فيما إذا كان يعني عند الضعف من شايخنا ورحمة الله علينا أورد مثلة اللطيفة وهي إذا قال أعبوه مثل مصيح وارثي وكان أبناء كلهم ذكور كانوا ذكورا ثم زوجته وحاملة كان زوجته وحاملة فلما توقف في وضعه فكانت اللي وضعت أنزة الوارث في الأفضل لما وارثي في الأفضل حقيق الذكور ولما داءت الأفضل كان مبروض ليدخل معهم لنطيب أفضل لكن حينما وضعت فإن نصيبها وضعت أمها وماتت إن نصيبها يكون الأقل فهل هي هذه الحالة نعطيه مثلا نعطيه مثلا نعطيه الإنام الواقع نعطيه مثلا ما نعطيه الإنام لأنه بعد الموت يصدق الوصف الوصية بضاقية لا بعد الموت يصدق وصف الاردي على الأمسى كما يصدق على الزحاف إذا كنت في نفس القائمة وهذا يعني من بعض الإشخالات التي يريدها بعض العلماء هناك من يقول أنه يعطى نظم الزكر لأنه وإن لم يسمي الزكر فقد علم من دلالة الحال أنه يريد الوارثة الزكر أنه يكون له نظم نظيم الوارثة ولكن هذا لا يقوم النظر بمثائل نظيرة لهذه المثائل يختي فيها حتى الزلماء الذين يقولون لهذا لأنه يكون له مثل نصيب الوارث مع كونه أقل وعلى هذا أنه يأخذ نصيب الأقل بكل حال وإن لهم بمثل نصيب عهد ورثته ولم يضين كان له مثل ما لأقله النصيب فمع إذن وذن ربع مع الإذن وذن الإذن له السهمات والذن لها السهم واحد في هذه الشالة المثلة فش من ثلاثة إذا أعطيك الإبن السهمين وأعطيك الإبن السهمين فقد أعطيت الذكرة مثل الحظ فالنسيين تصحن مثلا من, من ثلاثة طيب في هذه الحالة إذا قال أعطوه محمدا مثل نالي وارثي عنده إبن وابن أو إبنان وابن عندك إبن وابن إبنان إبن واحد إلي كان إبن واحد هذا سنان vraiبن ثم ذكره واحد يصلح هذه المثلة من أربعة الدم ذكره واحد و الأجنبي إليه ذكره واحد لأنه السهم الأقل و الإبن الذكر له سنان فتصح المثلة من أربعة ويصلالماء جيناً بكل من الأجنبي والبين فيه الربع ولإبن الذكر نسبر الماء الإبن الذكر orn Laurea ومع زوجة وابنين تسع ومع زوجة وابن تسع لأن المسألة بالأصل من, من ثمانية المسألة من ثمانية الزوجة لها أسنة واحد والإبن له سبعة أثنان لأن الإبن عصد ومن أجل سلم يقول ألحقوا الغرائض بأهلها فما بقي فلأولى وجد ذكر فالإبن عصد إذا كان الإبن عصد دائم اللي اجتمع صاحب فرده وصاحب تعطيه ويستهناك غير منا فصاحب الفرد يأخذ فرده وصح المثل منه المقام الذي بيع الفرد ثم تعطي الذاقي لأسأل العصر الزوجة تأخذ السمو لوجود الإبن تأخذ السمو فتبقى كذوقها كم من السم سبعة أثمان تصرفها إلى الإبن الذخرة فلما قال أعطوه لسنا نالي داري في أهزة وجوارده فهل نغطيه سبعة الأسمان من سبعة الأسمان ولم نغطيه ألا الثمن نغطيه مثلا الأحظ، الحظ الأقل وهو الثمن فيكون له سهم واحد فتعود المشأل فزدلناه من ثمانية تسح المثلة من ثبت فيكون له التس والذوذة التسع وتبعد الثاء لأبي بن الزفر وبسهن من ماله فله سهن وبسهن من ماله لو قال أعطوا فنانا سهنا من ماله ثم لأن العلم من قال يعطى أقل ما يكتب عليه أنه مال لأنه سهن ومنهم من قال يعطى السهن كما ذكرنا وهو الذي أسى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كاعدية وذن مسعود رضي الله عنه وفي حديث مرفوع لكنه حديث ضعيف إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيما نغفى بالسهم للسدس ولكن هذا حدوث ضعيف سمد والعمل على أنه يأخذ بالسدس لأنه هو السهم في كساب الله عز وجل فيعطى سدس المال لو قال أعطوا فلانا سهمت إنه يعطى سدس المال وبسيء أو جدء أو حظ أعطاه الوالك ما شاء لو قال وصيت بفلان بجدء من المال سيسر فلان بشيء من ماله جزء وشيء فماذا يخطيه قال إذا قال جزء او قال شيئا سننظر إلى أقل ما يطلق علي أنه مال هذا الواجب سيعطيه الوارث يجب على الوارث أن يعطيه أقل ما يطلق إذا أحب الوارثة أن يزيد هذا أمر إليه أما الذي يتحق فهو أقل ما يطلق عليه أنه مال لأنك إذا أطيته ولو ريالا واحد فإنه شيء من المال وإذا أطيته ريالا من التركة أنه جزء من المال وإذا أطيته ريالا من التركة فهو بعض من المال يطبق عن إنه بعض منه جزء وعلى هذا يعطيه الوارد ما شاء نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ فجزاكم خير الجزاء فضيلة الشيخ يقول السائل كيف جمع بين قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرهونة بغينه فقوله عليه الصلاة والسلام من أخذ حقوق الناس يريد أداءها أدى الله عنه أشابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأثنان الأثمان على خير خلف الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فقوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن مرهونة بدينه المراد به أن الميت إذا مات وعليه دين فإن نفسه ترهم والعرب تقول النفس تقول الشيء مرهون إذا كان محبوسا قال تعالى كل نفس لما كثبت رهينة أي محبوسة فعيدة لمعنى مفعولة فالمراد أن النفس تحبت واختلف العلماء في هذا الأمر حقيقة الأمر في شيء من الغير يعني لم يرد تصفير عن كيفية حفظ نفس الإنسان إذا مات وهو مجيوم لكن مرض حديث في الصحيح حديث صحيح حديث بقتابة رضي الله عنه يدع على أمر حديث حصلوا أن هذا رضي الله عنه لما أتي بالميس إلى رسول الله سلام قال هل عليه ذي؟ قالوا نعم ديناران عليه ديناران فقالوا صلى الله عليه وسلم هل سبق وفاء قالوا لا قال صلوا على الخاص فقال أبو قتابة رضي الله عنه ما علي يا رسول الله فصلى عليه بني صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال فنجزم يلقى لي ويقول هل أبيت عنه يعني حتى ولو تحملت عني فعض الوراء فيقول أنا أتحمل عن أن أبي ما يكفي حتى تشدد بالفئر يعني تبرع الظنة بالفعل قال فلني نزل يلقني في سكة المدينة هل أبيت عنه فأقول لا بعد حتى لقيني ذات يوم وقال هل أبيت عنه نعم قال الآن بردت جدتي لاحظ بردت جدتي هذا الشيء ما يستطيع الإنسان أن يدرك يعني علم غيب أمور القبر والبردغ أمور غيرية بالسمعيات والنصوص التوقفية لا يتوقع حجم يشهد فيها ولا يتوقع إنسان يشهد غيرها لن يعني عن الغير سأثر الله فيه حتى الأنبياء والرسول لا يعلمون الغير إلا إذا أطلعهم الله عز وجل على شيء من ذلك دماء على هذا ما يخاف في حقيقة الراهن الحرش لكن الإشكال كيف نقول هذا مع أن المبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله تعالى اختلفت إلى الناس يقول إنما أخذ أموال الناس يريد أداءها كانت أم المؤمنين رضي الله عنها حفظة كثيرة الدين أو حفظة كثيرة الدين وكانوا يلومونها في كثيرة الدين فقالت لا أكرق الدين لكنها ما كانت تستدين من أجل أن تبني لنفسها أو تمركع لنفسها كانت من أكرم الناس كأبيها رضي الله عنه ورعا كانت كريمة سخية لا تبت شيءا جديا وهكذا كان نهاته المؤمنين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لانهن ترضين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحنا حقيقه هذه الدنيا ووعائها فكان لا تمسك شيئا فكفر عليها دين فاصبح يومونا فقارض رضي الله عنها لا اترك الدين منذ ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ اموال الناس يريد ادائها اد الله عنه. قال بعض العلماء معا قوله أدى الله عنه من أخذ أمورا من أموال الناس يريد أداءه يعني من يعطي يسته يطلع الله على قلبه ونيته أنه يريد أن يسدد فأخذها وفي نيته أن الله عنه قال يسر له السباب ولو بعد حتى ولو ترسي يحيم الله ورفتك حتى يسدده هذا الذي يريد يقول أموال الناس يريد أداءه أما الذي يأخذها والعياذ بالله ما يريد أداءها يحول الله بينه وبين ذلك ولو تمناه فكل ما جاء يسجد يحجد الله له مشكرا ويفتح الله عليه باب شكر حتى لربما توفي وهو يمسجد الناس ثم ما عاجز ورثته من بعده ولربما نسي ونسي ذلك فحفظ بهذا فالأهر جد خطيح مشعيث الدلالة تدع على أن الله يؤدي عنه هذا الأداء المراز بين النعون وقال بعض العلماء والقول الثاني أدى الله أدى يوم القيامة لأن الله يقول هذا ينفع الصادقين صفه يعني كل من صدر في وكانت ليته صالحة فالله يجول ما أمره بحكم الله حتى ولو كان فيما بينه وبين الله حتى وردت الخبر من عبد يقض بين يدي الله فيقول الله تكشف له ذنوبه ويشفق على نفسه فيقول عبي أنا وإنك خذت على الجذب فقط كنت تخافني وترجوني يعني لما كان بضميره وقلبه فالشخص إذا كان بضميره وقلبه ينسجد الناس وعبد عن السبب في حياته ولقي الله يوم القيامة وجاءت تسوء وتطالبه في الضيور أدى الله لأسه لأنه علم منه بسم المية وطبق الخص يعني يؤدي فكانت هذه الرحمة من الله عزيزي وبالحقيقة أمر الدين عظيم فلذلك الإنسان من حيث الأصل يعني يتقيه ما أمكان وبعض الغلمات وحفظ في هذا إذا كانت مية الإنسان صادقة تستداد ويعلم الله القرار القرار قبل أنه ما استداد إلا لظروف وضرورة فيرى أولاده ويرى زوجته ويرى من يعود محتاجا فيذهب يستدين من أجل يتحمل من أجل كما استدان عليه الصلاة والسلام من أجل عراف المسلمين وسبح حاجاته والقيام عليه فأدى الله سبحانه وتعالى عنه دينا وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودعوه مرضنا في الضاعين لشعير اليهود المقصود أن هذا الخط في بعض الغلمات خاصة إذا استدعت الظروف تضطر الإنسان أن يستدين وعلى كل حال إنسان يتقدم ما أمكنه فهو ظل النهار وهم الليل نسأل الله بجزته وجماله وقدرته على كل شيء أن يؤدي عنا حقوق عباده أن يحرزنا من هذه الدنيا وقتلنا وسلم منا وهو على كل شيء قدير الله تعالى فعلى هذا ما في تعارف عقل ما في تعارف يعني إن أخذ عمال الناس ويريدوا أداها أدى الله عقل يصبح مستثنى من الأصل إذا أردت أن تجبع بينهما في العموم والخصوص أو تقول أدى الله عدل في ما يمنه أنه مرهون ومحبوس حتى يؤذل الله بخلال الذي يذنية وغير صار يجبع الله له بين العذابين بين حسنة فيه ثم لا يؤذل له من حسناته على قد مضامنا فيصبح قوله وأدى الله عن تدام حمد على أداء الآخرة يرهل ويخدث فيكون مرد المؤمن مرهولة بديه محبوس من الضرخ إلى لقاء الله عز وجل ثم يؤذلنا على الحكمية هذا إذا قلنا أن الأداء في الآخر وأما إذا كان الأداء في الحكمية فلا أشكام على الحكم الذي كرمه الله وسهل أصابتهم الله فضيلة الشيء يقول الزائم أشكلت علي مسألة وهي قبله إذا كانت زوجة وعيد كيف يكون للموصى له الزجع أليس له الثمن فحق الزوجة لأنه أقل قرد في هذه الحالة ستعطي ثمنا مثل الزوجة تعطي ثمنا مثل الزوجة وعصل المثال من ثمانية فمعنى ذلك أن يستقسم ويكون في الزوجة لأنه أعطاه مهن مصيدة لا تستطيع أن تعطي ثمنا آخر المثال أصلا ما نستطيع على هذا الوجه في هذه الحالة يكون مثل مصيد الواجه ببعض قلمات نذهب التشريف هذا نذهب آخر يرى التشريف حتى في الزوجان إنه لو طال له مثل الزوجة وكانت له زوجتان فيقول له في الزوجتين يطحل مثلا من شماني أو الثم بينهم ثم تعول لكل واحدة منهما واحد على ستة عشر يقول, يقول, يقول له واحد على ستة عشان. يعني جزء المطيب في الميران جزء المطيب في الميران وفرق بين جذع النصيب الميراث وبين النصيب الأس والذي يظهر مختاراً أنه يكون له مثل السمن لأن الذي ذكرته عنه يكون فيها جذر الميراث وهذا يرد غير راحتنا لعلم رحمة الله الصحيح أنه يكون له السمن رأساً وتكون المثلة من تسعة للزوجة تسع وله تسع والباقي للرجل الذكر على التفصيل الذي ذكرناه والله كهلا أصابق منا فضيلة الشيء ما معنى قول العلماء رحمهم الله لا مشاحة في الاصطلاح كذلكم لا مشاحة فيه يعني لكل قوم ان يصطلحوا على بسمية الشيء دثنية في الاصطلاح لهم ما يأتي واحد يخطئهم او مثلا يضيّن عوارهم في اختيار هذا هزبط مصطلح لهم لهم أن يختلفوا ولا مشاحة في الثلاث ما لم يكن الخلاف يعني هناك الخلاف في الأطل يختلف إثنان إما يختلف حقيقة أو صورة فالخلاف يختلف إلى خلاف الحقيقي وخلاف النظري فالخلاف النظري هو خلاف المصطرحة خلاف المصطرحة يعني مثلا لو جاشت وسنى دفن معين شيئا معينا لا يعطيه حكم لا يعطيه حكم ذلك الاسم الشرعي واصطلح مع غيره على هذا الكتب ما نقول يعني مثلا الآن لو جاء بعض علماء وأخرج بيع الصرف من البيع يعني هو يراه بيعا من العقد على أن الصرف تم بيعا ووضع تعريفا ووجدنا باب الصرف بابا يستحف أن يفرد بكتاب وأن يفرد بمسائل حتى يبقى أكثر ويبقى الأكثر مثل المالكية رحمه الله في مذهبه أفرد الصرف بباب المستقل وبتعريف المستقل نيزوه عن تعريف البيع العام وأفرد السنم عن باب البيع لأنه نظمنا عن ذلك لأنه ربصة وبناءه للمعدوم من للمعدوم فأفرد السنم والصرف بإثن الخاء بإثن هماء وبدأ المستقل ووضعوا لكل منهما تعريف المستقل فلما جاءوا بشتاب البيت يعرفون البيت أخرجوا هذين نوعين من البيت لكنهم أخرجوهما اصطلاحا لحقيقة لأن في الحقيقة يتسلمون أنهما نوع من أنواع البيت وأنهما نوعان من أنواع البيت لكن في الظاهر جاءوا بالتعريف والطارج البيت هو عقده على غير منافع عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة نزبة دون مكايفة هنا ينتهي تعريف البيع الآخر ثم قالوا أحد عوضيه غير بهب ولا ثبه معين غير العين فيه فلما قالوا أحد عوضيه غير بهب ولا فبه أخرجوا بيع البيع ولما قالوا معين غير العين في أخرجوا في البيع هل أخرجوا من البيع حقيقة؟ Short لأنهم يرون كل منهم ما بيئا لكنهم اصطلقوا في مذهبهم على إسراج هذين النوعين من البيع بهذا مصطلح خاص في لكن في الحقيقة يرون أن الصبب بيئا وأن السلام بيئا فهم في الشكم متفقون وفي هذا السلاح مختلفون. فنقول لا مش في السلاح ما يأتي وقت يقول هذا التعريف خطأ لانه اخرج السرقه والسلب وهما من الذنب نقول هذا اخراج ابتلاحي لا حقيقي فلا يؤثر لانه لا راجع حسب الثلاث بناء على هذا لا تاتي للشخص مثل الواجب والفرض بعد العلماء يرى ان الخلاف الله في المتحرقيه نحن ما ظل الجمهور الواجب والفرض خلاف نصي لان الحنفيه يرون ان الفرض لم ثبت بدليلا قطعي واذا كان ثابتا ابتداء في لدليل قطعي وذلالته القطعية وثبوته القطعي فيكثر جاهدنا فرق جاهدنا وطبعا يؤذونه احكام الفرق في حيث المنساء فاعله ويعاقب تاريخه الجمهور عندهم ما ثبث من الواجبات بدليل القطعي وصار معلومة حين انتساء ثبوته ثبوتا وذلاله أنه القطعي وعلمه وقامت عليه فرقه بيجمع جمهورنا ويقوم إذا قال لا ما هو صحيح. في هذه الحالة يكون مدى من الصلاة عند حالية فرق وعند الجمهور سمى فرقا وسمى واجبا عند حالية ما يطلق الواسك إلا على الذي ثبت بدليل ضمي فإذا قال شخص مدى من الصلاة أنخر شخص الصلاة قال الصلاة ما هي واجبا عند الجمهور وعند الحالية ينقفهم النتيجة واحدة يعني الخلاف اللغبي ولا افتلاحي نتيجته واحدة ولكن الحديث الصلاح يختلف كل مذهب له اصطلاحه ولا يعني لو كان داخل عندي صرح على نفس الشيء بالاسم في هذه الحاله يا عند الحنفيه شرط وعند المالكيه ثم فرض ثم واجبه عند الحنابل واهل ما يترقن الوه الواجب على الذي ثبت بدليل ظني فإذا قال شخص ماذا في كان شخص الصلاة قال الصلاة ما هي واجهة عند الجمهور وعنده كان هي الكفر النتيجة واحدة يعني الخلاف اللغضي والاستلاحي نتيجته واحدة ولكن من حيث الاستلاح اختلف كل ماذا له استلاحه ولا يعني لو كان داخل البيت صلحه على اسم شيء باسم يعني المعروف عندنا مثلا أن البئر البئر معروف ومصطلح الناس الآن في لو كان في داخل البيئ بينك وبين أولادك مثلا عندك شوف طيب تقولنا نضعوها في البيئر اطرحوها في البيئر يجي واحد يقول لك هذا بئره يقول له يا أخي هذا شيء يخصني يعني هذا مصطلح بيني بين أولادك لكن لو جاء شخص الخالي يقول أرضي هذا في البيئر وضع وراح وضعه في شوف يقول هذا خالصا بصلاحينا يعني ما يمكن أن يحلم لفظه على مصطلع خاص لكن أنت في نظيم قلين على أولادك لا مشى حفظ السلع لكن عند الناس إذا أطلق البئر لا ينطلقه لو وصى شخص بحفظ بئر محفظ بئر ما يحفظه ونعنى الحوضة لأن هذا خارج عن السلع فذي الأحكام شيء لكن من ناحية التعارق اللفظي باتفاق الناس بكل قوم وما تقوم الصرحوا عليه هم الوذلك يقول بكل قوم هم قوم الصرحوا عليه قوم على ما شاء الله لكن بالحقائق والأحكام لا يعرف إلا ما تبه إما بدليل الشرق او الطبع منه الحقيقة المرحية أو اللغة الله تعالى سيدة الشيخ يقول سيد والدي كبير في التن ومريض ويطرق بعض الصلوات هل يقضيها وما تستطع عنه الصلاة سيدة الله هذا السؤال فيه تفصيل إذا كان الوالد حين تركه للصلاة مدركا عاقلا فحرام عليه أن يأخذ فريضة الله الذي فرض عليه لا يجد تأخير الصلاة عن وقتها إلا لما وخص الله له بالتأخير فإن كان مريضا على حاله ولا يجوز له أن يأخذ الصلاة عن وقتها حتى ولو كان مريضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمان الحصينا رضي الله عنه صل قائنا فإن لم تستطع فقاعده فإن لم تستطع فعلاجه لا يكلف الله من الشهد ما يجب أن يكون حميثاناً الصلاة إذا كان الوالد لا قد الله معه خلل يغيب تارثاً ويرجع إليه عقله تارثاً فإذا رجع إليه عقله خفز بالصلاة وإذا غيرت فإنه لا يخاطر بها وليس بمذنب بالصلاة لأنه في حكم المجنون الذي رفع القلم عنه قد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيد فدل على أنه لا يخاطر إذا غير وذهب عنه عقل والله تعالى عنه أثابت من الله فضيلة هذه الجدن من جهة الأم محرم للزوجة أثابت من الله. الجد أبو الزوج آباؤه من جهة أبيه وآباؤه من جهة أمه محارم للزوجة لأن الله تعالى قال ولكن جحن ما نكح لأن الله سبحانه تعالى يقول وحلائد أبنائكم الذين من أطلابكم فذكر من المحرمات حليلة الإبن وحليلة الإبن هي زوجة الإبن سواء كان مباشرا أو كان بواقعا ولا شك أن الجدة من تهة الأم زوجته دو بابن بنته حذيلة ابنه لأن ابن البنت ابن قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن هذا سيء وقد قال الله تعالى وحلائه وأبنائه فدل دليل السنة على أن ابن البنت ابن للجدة وإذا كان ابنا للجد فجليل القرآن يقول فيه الحرمات وحلائل أبنائكم مدينا من فجد الزوج من وجدهم من أبيه وجد جده وإن على منهما فإنه يعتبر محرما لزوجة إذن جنته وإذن جده هذا بإجماع العلماء رحمهم الله لظاهر كتاب الله عز وجل وظاهر السنة والله تعالى عنه أشابكم الله صغيرة الشيء من احتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده بحج من عامل فهل يعتبر متمدعا أشابكم الله هذه النصرة في الإجماع لأنه ليس بذل متمكن بإجماع العلماء من كان من أهل المدين وجاء بعورة في شوان أو في بطايلة رضي أو أول ذل حجة ثم رجع ثم أحرم بالحسن لأنه ليس بذل متمكنه لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فنسيه سر من هج وإذلك قال الأئمة فناشر لمن منذر وغيره من تمتع بالعمرة الحج إلى النساء بعد عمرته معنا أنه لن يرتع إلى بلده وهذا لن يتمتع بالعمرته الأولى لأنه لما أدى العمره رتع إلى بلده وإنما يكون متمتعاً أن لو بقي بمكة وأنشأ الحج منها فقد تمتع بسفر عمضة الأوش فنزمه الدم ولذلك لم يلزم أهل مكة لأنهم أحرموا بالنسقين من موضع من الإحرام وهو ملكة أما بالنسبة لمن قال بأنه يعتبر متمتعاً هذا مذهب شارع وهو طول طاووس من كيسان سنين من عباد ولذلك قال الإمام بن رشد لبداية المجتهد وشد طاروس فقال هو متمثل وعضة عيلا بلده وشد وقول الشاب لا يفتديه ولا يؤلم قل الشاب لا ولا فهذا قول الشاب مهتور عند الأئمة ثلاثة وخلفة أن من أدى العمر في أشر شده ثم رجع إلى بلبي وأحرم بحج من بلبي أنه ليس متمتع بإجماع العلماء وما عده متمتع المطلب الشافل يحفظ ولا يعوّل عليه الله سبحانه أثابت من الله فضيلة الشيخ رجل من احتمر وفي الشوط السابع من الطلاف أراد أن يختصر فدخل من هذا الحجر وأتم عمرته فهل شيء أثابت الله هذه عمره مختصر والله يقول أثبت الحج والعمر ما يصح هذا الطوارق لا بد بأن يتم البيت ولذلك تنهر العلماء على أنه إذا دخل بين الحجر وبين البيت من يصح طوارقه لمن سح الشوف الذي دخل فيه والدليل على هذا قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فقال وليطوفوا بالبيت العتيق العتيق القديم والمراد به ما كان على قواعد إبراهيم وقواعد إبراهيم في الشيء من الحجر كما هو مقلوم. الخمسة الأذرع إذا كنت أذرع كما أنت صحيح أنا عزيز الصلان. هذا القدر تابعوا بالبيت فإذا دخل بين الخجر وبين البيت فقد اقطع جزءا من البيت ولم يستثم التواقع بالبيت والله يقول وليتطوفوا بالبيت العتيق فالوقت بالعتيق جاء لحكمة في لكتاب الله عز وجل ذلك لم يقول وليتطوفوا بالبيت لأن لو قال وليتطوفوا بالبيت لكان بالإمكان أن والحنفية طبعا يتهربوا من هذا الاشكال يقولون العتيق لأن الله أتقه من الجبادة وليس المراد بالعتيق القديم والصحيح أن بيت العتيق المراد به ما كان على قواعد إبراهيم عليه السلام فلا يصح الطواف بين الخدر وبين البيت فلا أصح طوره العلماء من الجمهور وعلى هذا فيزمه أن يعيد طوافه وإن قيل بعدم سرحة السعي إلا بعد الطواف يزمني هذا الطواف للسعي ما يتحلم بعد ذلك والله تعالى عمل سابقاً والله الشيخ سابقاً يقول في بعض الأحيان يكون غياب العامل ساعة أو أقل أو أكثر يضر بمصلحة العمل فنقصم عليهم أيوم تأديباً ورمحاً لغيره هل يجوز ذلك؟ سابقاً والله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ثلاثة أمخصم وَمَنْ كنت خَصْمٌ فَقَدْ خَصَمْتُهُ رجل أَعْضَى بِي ثُمَّ غَدَى يعني يجي شخص يقوله خلاص بأمني والله والله فأعطاه الأمام بالله على أنه ما يحعل به شيء أعطى ثم غدر فإذا ما كان النجل غدر به وأضغى به أو أعطى أهدا فلأنه على بيعته لبنانه أولي ثم غدر فهذا خصم الله عز ومن كان قصره الله فقد قصمه وأما الثاني فرجل داع حرا ثم أكل ثمان وأما الثالث فرجل اجتأجر أجيرا فلم يوسه أجر هذا رجل عمل عندك ثلاثة أربع يوم عمل عندك إحدى عشر ساعة تعطيه أجرة إحدى عشر ساعة كاملا غير ماركسا غاب ساعة تحت عنه ساعة لا تزيد ولا تنقص هذا هو القص الذي امرك الله به والله تعالى انه لا تدخل منام الاشياء هذا الظلم اذا كان عامدا يوما كاملا ثم يوما مخترا من اليوم جزءا فتاتي وتستحق اكثر كنالا من ماله ما هو من عرقك وتعبك ونضبه بدون حق على سبيل التادير هذا ليس في الوارد وليس الصحيح وبعض المتاخرين على ما اشتهتها من المسر وقالوا يجوز منذاب الكاذير هذا ليس بصحيح هذه نصوص واضحة النصوص الواضحة ليس في هذه الأذية له أجره كاملة له أجره كاملة لا يجوز أن ينقص من أجنه شيئا تريد تؤذبه تقوله يا أخي لا عدت أعملين لكن في هذه المتابرة والواجه علينا أن ننظر بالعدل والإنصار الآن الإباغات كانت فنظر رحمك الله إن كانت عنده ظروف وكانت عنده أمور وتعرفه بالجد والاجتهاد والمحافظة فاعلم أنه بمغار وقصر أنه بدون اختياره وإذا كان حتى ولقصر مرة فليسعه شلمه والوفي الكريم هو الذي لا ينسى الفضل فالشخص يأتي يحاسب الناس هذه الضقة فيشدد الله عليكم وجمع الألمان ينبغي أن الإنسان يكون بعيد النظر خاصة في هؤلاء الضعفاء المستأدلين والاستخدامين ولذلك الله ولا أمره لأن الغالب في الأجير أن يكون ضعيفا إذا قال أنا خصم فالله سبحانه هو خصيم هؤلاء فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل إذا استأدبت أجيره أو عامله وقام لك بعمل ولم يتم تعطيه حقه فيما قام به غير منقوص أتبقى الله سبحانه وتعالى وأنتبريه من حقوق الناس ليس هناك أعظم من حق إخوانك عليه حق الله عز وجل قد يتحمل الشخص ذنوباً نتيئاً في فيما بينه وبين الله يغفرها الله له في طرفة عيد لأنها من حقوق الناس الله يتجاوزها لكن حقوق الناس لا يتجاوز الله هذه لابد لأن يسامح صاحب الحق والغالب أن الزؤفاء إذا أكل فدهم ونصبهم وتعبهم أنهم لا يسامحهم والإنسان هندعى عليه أن لا يخلو انسان في هذه المنها ولا ابو عصا الا وقد وفقانه اجل ومساله العقوب والتجيرات هذه المساله مقدره باشياء ما يعني مخصوص منها ما وراء الذكاء ان اخذوها وشطر مال فانقصوها على الذكاء مو صحيح لان ان اخذوها وشطر مال عزما من اعظم العزمات ربنا فتشيء في نص جاء في الله يملك الناس وأمواله. لكن الأبيب ما تملكه مال تملك عمله ومنفعته فإذا أعطاك العمل والمنفعة ناق بصفاعة الشيء تعطي الشيء السؤال الأخير والوطفة الأخيرة يا أخي الكريم يجل كل واحد مننا نفسه يتأخر بعض الأحيان العامل وقتا يسيرا عن العمل فيقيل صاحب العمل للدنيا ويقيله على هذا التأخر يتأخر ابنه في شيء يرسله فيه سيحصل عند الإن بعض الإنسان هو يتأخر فيقيم في الدنيا والقيدة يتأخر دوجه فيقيم في الدنيا والقيدة وهو لا ينظر الى نفسه وهو يتأخر عن ذكره من أركان دين وهي الصلاة تعي الله فارغ عليك أن تصلي لعن جنان سم نفسه متجه وكذر تكبيره للشام على لماذا الإنسان دائم يشجد في معاملة الغير وينتعن فيه إذا جيت تقول أنا أتأخر عن الصلاة الوقير أذكر ذات مرة أن أخص الظرف مع أحد الأشخاص تأخر بعضا من القائم من يقوم عليه فعاقبهم رقوبة شديدة خذوا يا أخي هذا ليس جديد من الحقي رقوبة خالق حتى أن أصل من حقه ينغط فيه فليس من حقه حتى يتأذى نشكك أه... الله أنا تتأخر عن الصلاة التي صلى الله عليه قال ظل يا أخي إذا كان أن تعضوا نشك الصلاة وانت تتاخر عنها وانت الشبعان والريان تسمع نداء الله عز وجل وانت اتمهاف وصياره الاثم موجوده قريب الاختيار في الحرام حتى يؤدي حق الله تعالى تاتي في بكل تشدد كل شيء التشدد بكل اديه انا هقول والله لا انا انشد الله عليك المشدد انت هتفقد بعضه ويدع لكي نعلم ان المعامله مع الناس لازم تعامل الناس معاملتك لأنه ثبت في الصحيح أن رجلا كان يدين المال وكان يقول لأوليائه وعماله إذا وجدتم محجرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه قال فلقي الله فتجاوز الله عنه مثل ما تفعل في من تحتك يبع الله ومما ذكره الحكمان أنك لن تجد رجل يرفق بالبعثاء الذين من تحته إلا وضع الله له قبول في من فوقه فقفقة ثانية أن الله عدد ومثل ما تفعث الذي من تحت غالبا تجد الذي يؤثر على من تحته منكد أموره من فوقه لأن الله عدم هذا القول لا يظن أحد منه سدى أجمته ومقارب أمره بيد دباء السماوات والأرض والقصد بيده سبحانه يخذوه يا سبحانه وتعالى فعلى الإنسان يدرث هذا الأمر عن الحقيقة البعثاء لقوقه لا يفسه الله عليه تجفع إليه كامل عامل عنه تسعة وتشين يوم وترك من الشهر تأخذ عنه يوم واحد لا أزيل وإن نقصت فبذك الله خيرا وإن تجاوزت عنه تجاوز اللهم عنه إلى نويت الله عز وجل الصغير فمثل هذه الأمور توصيكم ونشري لتقوى الله عز وجل فيها وبالأخص في الأبناء والبنات والدوجات والأهلين وكذلك الحمال والخدامين وخدامات من ومبعثاء ليتقل عسابهم ربهم لا نستطع إلى ذلك السبيل وليرع نصر عينين أنه تحت قدرة الله عليه ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نرضى على أحد أصحابه رضا الله عنه وأرضاه وهو يجلد عبدا للعبيد وكان رجلا شديدا أخذ هذا العب عبدا يملكه يعني من ملتك يمين ومع ذلك يجلده جلدا شديدا للعب الزغير فقال حلم أشعر إلا وبرجل من وراء ظهري يقول يا كلام اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا المنى قالت إن كتبت فإذا هو رسول الرحمة فسم الله عليه وسلم إذا هو رسول الله رسول الرحمة التي يقول أنا رحمة المهدى قال فقلت يا رسول الله وحرك وشرك ما كانت صحابة يتحملون أن يتحمل بمجرد ما يغضون يتركون لك. فقال الله أقدر عليك من تعال عنه الله أقدر عليك فقرر المرسل لأن قدرتك عليه وقدرة الله هذا يدل دائم على أن محاذرة الإنسان مع الضيء سيعادله الله عز وجل فيه فنسأل الله عليهم بالعشر الكريم أن يجعلنا النفاتح للسيء وليسر بنا ولا يعتبر إنه ولي ذلك والقادر عليه الله تعالى فضيلة الشيء ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة بسم الله بس لله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن الله نحوه إما بعد وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت لا وتران في ليلة يدل على مسائل المسألة الأولى أنه لا يجزل المسلم أن يصلي وترين في ليلة ويقتصر عليهنا لأن الوتر ينبغي أن يكون آخر الصلاة حتى يكون العدد وتريا لا شبع به إذا طلّى وترين في ليلة واحدة فقد شبع الوتر الأول بالوتر الثاني وبناء على ذلك نهر رسول سلم عنه فقال لا وتران في ليلة المثل الثاني دل هذا الحديث على أن الوتر ينقض الوتر لأنه لما لها عن أن يوتر وطرين دل على أن الوتر الثاني مؤثر في الوتر الأول ومن هنا أخذ جمهور علماء رحمه الله جراز لقض الوتر بالوتر ثم بعد ذلك يشطل يشبعا شبعا ثم يوتر كما أثر عن عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم عنهما فيما لو أوتر أول الليل ثم نات، ثم قام آخر الليل فإنه صلي ركعة ينقض في الطلاة الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلااتكم بالليل وطرا فلما قام آخر الليل وأراد機會 هذه السنة التي أمر فيها النبي للصلاة WarARY não ل Jazzlebe parte dele ينقض الشر aparule برفع ثم يصلي ركعتين وربعتين كما يوتر و المسألة الثالثة قوله لا وتراني في الليلة هذا هذا محمول على الوتر النافلة فيخرج من هذا الوتر القريضة مع النافلة لأن وثر المغرب المغرب وثر والوتر للنوافل وثر فصار وثراني في الليلة فالمراج من هذا الوتر في النوافل والله هناك وتر وطر المغرب ووتر الناكد فقال ابن لنا ان المراد بالحديث وتر النافذ والمغرب وتر الفرائض فجعلوا المغرب وترا للفرائض وجعلوا الوتر الشرعي مترا للنوافل وفي الحقيقه جعلوا المغرب وترا للفرائض محله نظر محل نظر ولذلك لو كانت وتر للفرائض كان العشاء ثلاثه لأن الوسر يكون وآخرها والوسر الثاني في ظهره أن الوسر يبتدئ بدخول وقت صلاة العشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم وفي رواية زابكم بصلاة يخير لكم من حمر النعم وجعلها لكم فيما دينا صلاة العشاء وفجر فدل على أن وقت الوسر يبتدئ بصلاة العشاء وفائدة هذه المثلة أنك لو كنت في سفر وجمعت بين المغرب والعشاء في وقت المغرب وأردت أن تصل الوكف نكون تأخر حتى يدخل وقت العشاء ثم نصل الوكف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَجَعَلَ لَكُمْ تِي مَا بِنَ الصَّلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَّلَاةِ الْحَجَرِ وقال بعض العلماء قوله وَجَعَلَ لَكُمْ تِي مَا بِينَ الصَّلَاةِ الْعِشَاءِ وَقُوعًا وليس المراد وقتًا بحيث لو صلى العشاء مجموعةً مع المغرب ثم أوتف فقد وقع يرخصون من هذا الوجر والأحرق أنه ينتظر إلى بطول وقت العشاء ومثلة الرابعة والأخيرة في هذا الحديث فضيلة للوجر لأن الله وثق ويشد الوجر وإذا طل الوجر مع الوجه من يتحقق له وثقه فأم ربي أن يختصر على وثق واحد أحقيقا لهذا الأصل واعتبارا لهذا الفضل والله تعالى سابقا فضيلة الشيء وردنا خطابا من موصفة الحرمين الخيرية حول جمع التضرعات لطالف إخواننا في الشيشان والأمنون من فضيلتكم توجيه الفضور بالاحتساب خزار أشاهدكم الله أولا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك جهود الإخوة في معونة المستادين والمنكوبين وأن يعينهم على ذلك وأن يرزقنا إياهم فيه بإخلاصة بوجهه فإن الأعمال ندارها على الإخلاص بوجه الله الكريم وإن من أحب الأمان وأعظمها ثواب الحمد بالعزة والجلال تفريج القربان وإقاب الشرور على المؤمنين والمؤمنات والاحتساب في ذلك مع وجود المشطة والعناء أجره عظيم عند الله ولقد فحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أعظم من العبد صدقته وأعظم منه إحسانه وذر حتى لربما كف النار عن مذهي بنفس ثمره ربما ينفق نصف تمرة بوجه الله يحتسبها عند الله يجعلها الله لو شجاء من النار ولذلك قال الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بالشق تمرة وفي الحديث الصحيح أن امرأة دخلت على عائشة وهي تحمل ابنتين فاستطعمتها, فاستطعمتها ثلاثة تمرات فأعطت كل بنت تمرة ثم أخذت التمرة ثالثة تريد أكلها فاستطعمتها إحدى بنتيها فأضحمتها التمرة تعجبت عائشة مصمعها وإيتارها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بخبرها فقال صلى الله عليه وسلم نزل الوحي عليه من ساعته فقال لها أتعجبين مما صنعت إن الله حرمها على النار بتمرتها ذكر إن الله حرمها على النار بتمرتها ذكر فكيف إذا كان إخباركم في شدة البر والزنهري يعانون وراءة الحروب وفراق الأهل والأولاد الدرياء في نخبة وفاجعة لا يعلم قدرها إلا الله فنسأل الله العزى احتسب وبرك الله فيكم في تدريسكم ومباكهم ومواساتهم في المصابين والله لا يغيره أجر من أحسن همم وإلى الله العظيم فارج الهم فاشد الغم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نتوجه بأسمائه فسنى أقفاته الأولى نسأله بعزته وقدرته على خلقه والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه نسأله بعزته وجلاله أن يجعل له من كل هم من فرجع اللهم ادعى الإخواننا في الشيشان وفي كل مكان من كل هم من ومن كل غية المخرجع ومن كل بناء آخر اللهم ثبت أقدامه اللهم ثبت سهامه اللهم صوذ آراءه اللهم اتنع شنهم يا أخي يا قيم اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين حتى ما كانوا يا ذا الزدة والجلال اللهم شد تشنهم اللهم فلق جبههم اللهم ادعى البأسهم بينهم اللهم اختبهم عددا اختبهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نبرأ إليك بعزتك وقبرتك وحدانيتك يا ذا الجلال والإكرام نشكو إليك بغي الكفال على أوليائك وأهل دينك وأهل طاعتك الله نسجبهم هافيتك اللهم نسجد عليهم مضأتك اللهم أنزدهم جدسك وعذابك إله الحق لا إله إلا أن سبحان ربك رب العزيزي عما نسقوك والسلام على المرسلين والحمد لله